فيك يحلو الغزالو فيك يلغى العذلو فيك يحلو الغزالو فيك يلغى العذلو أنت فينا الزهراتل أنت فينا بلدو أنت فينا زهراتل أنت فينا بلبل وردت الخد التي ورسها تحلق بلوه وردت الخد التي ورسها تحلق بلوه صلبت عجل قد رحمت القلوب بلوم سلبت عقل الذين قد رحمت سائلو هف في الهواء في الهواء انهات سالو سائلو هف في الهواء في الهواء انهات سالو وانا صب بها وهي عند الأمل فأنا صب بها هيا عند الأمان لست أسلها ولا يعترم الكلن لست أسلها ولا يعترم الكلن لست أشكوها ولا apa pun yang melayan, takkan aku takkan takkan سائلها في الهوى في الهوى عنها تسألوا سائلها في الهوى في الهوى عنها تسألوا وأنا صب بها وهي عند الآمن لست أصلها ولا يعترم الكلل لست أصلها ولا يعترم الكلل لست أشكها ولا حانة حول البلد لست أشكها ولا Ama aku